فَجَلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِ مَراثٍ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ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 لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا, وقالوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ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 والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟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 وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدن ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء أَوْ أو أبنائهن أَوْ أبناء أو إخوانهن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 أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أهل الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم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 ما لله الذي آتاكم ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتعو لتبتعو عرض الحياة الدنيا وَمَن يُكْرِهُ النَّفْعَ إِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَقَدْ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 ك فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يُقدو من شجرة مباركة يُقدو من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية.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 رجال لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.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 حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله. حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عِدَه ووجد الله عِدَه فوَفَّاهُ حِسَابَه. والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجيه يغشه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم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 وَإِنَّ كُلَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِرْتَهُ أَمْ يَخَافُونَ أَيَّ يَحِفَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُلَاءِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 وَيَخْشَى الله ويتقه فأولئك هم الفائزين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة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 وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم عمل الصالحات لا فِي الأرض لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم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 وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأطيع الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومؤاهم النار ومؤاهم النار ولبس المصير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 وَحِينَ تضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ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 والقواعد من النساء اللاتي لا يرجونك حف ليس عليهم نجناح فليس عليهم نجناح أي ضع نثيابهن غير متبرجات بزينة وأي يستعففن خير لهم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 ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دَخَلْتُم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله طيبة